قل لماذا اجتمع القمر تنسي بالامان ولماذا جمودا رنگ بی حدین قل لماذا أجتمع القاة أمول تنصي ولماذا أجمو داراً بها الدين تجلى للأناء ولماذا فاطم الزار رات قاسي ولماذا سلب الإير فاطم الظا رات قاسي وتضى والما ذا امرت فنسرن في الضلال والما ذا فَنُسِرْ فِي الضَّلَالِ وَلِمَ ذا مَنعَتْ أَنْ يَحْضُرَ الْقَاصِ مُلَأٌ وَلِمَ ذا أَمَرَ حَجُّ في الظلام ولماذا مانعت يحضر القوم اللي آر آه وليس شعار للسلغ قل اذا كان فَتَجَرَّأ قَوْمُ فِجَارٌ حَلَّ الكِرَامُ اجتمع القوم لتنصيب الامايه ولما ذا هجموا دارا به الدين ويقهر ولما سلبوا الارث تجلى للعنا ولماذا فاطم الزهرة تقاسي وتضام ولماذا فاطم الزهرة تقاسي وتضام ولماذا أمرت الله فين سريا ولما ذا منعت يحضر القاوم اللقاء ولما ذا امرت جواد فرسره ان في الظلام ولما يحضر القوم اللي أغير فاطم الزهر شعاراً للسلاق أوليسك فاطم الزهر شعاراً للسلاق قل إذن كنت فتجرل قوم في جار حل كراء قل إذا كيف فتجرل قوم في جار حل كراء قل بالعماء ولماذا هاجموا دارا رم بها الذيل شنو ولماذا سلبوا ارثا تجلى للانان ولماذا فاطم الزهر تقاسي وتضار ولماذا أمرت جهد فان سرا في الظلام ولماذا منعت يحضر القر فاطم الزهر قل ا اوليس فاطمه الزهراء للسلام قل اذانك ان فتجرا قوم فاج ارحل كرا قل إذن كيف تجرال قوم في جرح الكرار مظلومتان هجموا دارها أسقطوا حملها ضلعها يكسر محرومتان غصبوا ارثها قيدوا بحلها وهي تنتغر قبل ما كان حجم دارها اسقطوا حملها ظل غاي يكسر محرومتان غصبوا ارثها يدب عليها وهي تنتظر مكلومه تان انقضى عمرها واقد صدرها والاذا يكبر مكلومه تان يا زهراء مكلومه من قضى عمرها مواقع صدرها والأذى يكبر كمنوع تون كمنوع تون أوجعوا قلبها أوجعوا قلبها تشتكي ربها مجنى المنكر وهومتون القضاء عمرها واقد صدرها والأذى يكبر ممنوعة ممنوعة أوجع قلبها أوجع قلبها تشتكي ربها ما جانا المنكر ما جانا المنكر ما جانا مظلومتون هجموا دارها فأسقطوا حملها فظلعوها يكشر محرومتون غصبوا إرتها قيدوا بها وغيتوا التغر مظلومتون هجموا دارها فأسقطوا حملها فظلعوها يكشر محروما جون غصبوا ارثنا قيدوا بها لها وهي تنتظر وهي تنتظر مكلوماتن مكلوماتن كن عمرها واقد صدرها والأذى يكبر مطلومتان انقضى عمرها واقد صدرها والأذى يكبر ومنوعتان أرجع قلبها تشتكي ربها ما جانا المنكر ما جانا المنكر ما جانا الم... فسلام لك يا دمعنا في رزقك حبتولو فسلام لك يا حبتولو دمعنا في رزقك حبتولو ازننا سيدتك حبتولو وستمقل ادمع سخير ليس ينسى الضلع والجنين ليس ينسى النوح والأمين ليس ينسى ندبك الحزين ندبك قد حيج المدينة ندبك قد حيج المدينة عصرهم للأضلع على ما عصرهم للضلعي على اما عصرهم للضلعي على اما ستهز ساحه القيامه تسوي بنساره وكل اما تسوي بنساره وكل اما يا فضحينا الطغمه لا الله في الجمعه تسالين الله في الجمعه انهم قد كسروا قلع يا زهره ان فلا مفاطمة الحزينة فلا مفاطمة الحزينة فالسلام لك يا بتول دمعنا في رسك يا فالسلام لك يا بتول أدمعنا في رزقنا تقول حزننا سيدتي يا طول حزننا سيدتي يا طول وستبقى الدموع كنينا حين ضاعت أتذكر كم سيل نصدع لن ينسى العوض علينا ليس ينسى نوح علينا ليس ينسى ندك الحزينو ندبك قد هيج القلب مهنينا ندبك قد هيج القلب مهنينا عصرهم للأضلع علامة ستاهز ساحة القيامة عصرهم للأضلع علامة ستاهز ساحة القيامة تطلبين الثأر والظلامة تطلبين الثأر والظلامة تفضحين طغمة اللعين تسألين الله في الجموع إنهم قد كسروا الظلوع تسألين الله في الجموع إنهم قد كسروا الظلوع إنهم ارحم دموعي بالمو فات متل